أو لفعلتها اذا وأب من الضالين ففرمت منكم لم ما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل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 رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالُوا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَحْصُرُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قال فاتبه ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء علن ناظرين قال للملائحه حوله ان هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِئْهُ وَأَقْهِ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْسُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ